الحمد لله وكفة والصلاة والسلام على عددي الذين اصطفى وعلى التابعين لهم بيحتانهم إليهم بيسهم انا بعض ما زلنا مع القوات المسلمات لتكثير لتكثير البكثير واليوم مع صورة النور صورة النور مدنية وهي 64 آية وهي 64 آية وسمي صورة النور لتنويرها طريق الحياة الاجتماعية ببيان الأداب والفضائل التي ينبغي على العباد أن يسيروا عليها وأيضا صميت بصورة النور لتضمنها الآية الكريمة القائلة الله نور السماوات والأرض أي منورهما فبنوره أضاءت السماوات والأرض وبنوره اهتبى الحيارة والضالون إلى طريقهم وبعدها تسميتها بصورة النور لعلتين الأولى لتنويرها طريق الحياة الاجتماعية ببيان الأباب والفابائل والثانية لتضمنها الآية الله نور السماوات والأرض أما علاقتها بما قبلها ألا وهي صورة المؤمنون اولا لأن الله عز وجل قال في مطلع وفي صدر صورة المؤمنون والذين هم لفروجين حافظون فذكر هنا أحكام من لم يحفظ فرجه وامراء المؤمنين بغض ابصارهم وكذلك النساء وذكر حد القذف وبين اداب الاستئذان وكل ما يتعلق وكل ما يتعلق بكيفيه حفظ الايه الثانية لأن لان بعض شل ختم سوره المؤمنون بقوله تعالى فحاسبكم انما خلقناكم عبثا يعني في نهايه السوره او في الايات الاخيره من سوره النور فلما قال ذلك بين المولى عز وجل ان العباد ما خلق عبثا فارد ان يبين لهم ما امروا به واراد ان يذكر لهم بعض الاوامر والنواهي فذكرها في سوره النور بها علاقه الصوره بما قبلها من وجهين الاولى ايه, ايه الوجه الثاني هذه السنه لما اتعطت ان الله يوضح بعض الاوامر والنواهي التي امر بها المكلفون طبها هذه الصوره بها انسا وطمانينه لا يمل المؤمن الذي لا يرضى بالرذيله بخلاف ما الذين ذنث في طرطهم وكذا هؤلاء يعني ايه هذه الصوره صعب عليهم ايه جدا أما بالنسبة للمؤمن ففيها طمأنينة بأن العبد ما ترك بدون أحكام ولا بدون نواهي بل لابد أن يتزموا بها وإن لم يتزموا بها فإنهم معرضون للإيه؟ للعقوبات المترتبه من عند رب العالمين أيضا ذكر مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علموا رجالكم سورة المائد وعلموا نساءكم سورة النور وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول حادث ابن مدرب رضي الله عنه كتب إلينا عمر بن الخطاب أن تعلموا صورة النساء والأحزاب والنور وعائشة رضي الله عنها كانت تأمر النساء بأن يتعلموا صورة النور وكل هذا لم يصح كما كوري الشيخ مصطفى العدوي لا اعلم حديثا واحدا صحيحا في فضل صورة النور كذلك حتى اثر عائشة هذا اثر تالف الاسناب عبدالوهاب ابن الضحاك مطروك الحديث وقدرناه عدد من اهل الجرح والتعديد بالكذب ووضع الحديث يبقى هذا التسمية وعلاقاتها بما قبلها وفضلها لم يثبت شيء في فضلها يقول ابن كثير يقول تعالى هذه صورة أنزلناها هي تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي ما عداها مش معنى أن الله عز وجل قال هنا صورة أنزلناها أن عاد هذه الصورة لم ينزل من عند رب العالمين أو لم ينزله رب العالمين بل هذا التنكير للتفخين فالمعنى هذه صورة عظيمة جليلة فعرفوا قدرها وعرفوا ما أمر الله بها ما أمر الله فيها من الأوامر وما نهى فيها من النواهي وفرد ماها قال مجاهد وقتابه أي بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود للتفخين صورة خبر لمتبأ محذوف وأنزلناها صفة لصورة والتقدير هذه صورة منزلة وقرئت صورة بالنصب على تقدير اتلوا صورة انزلناها وفرضناها ويعني بعضهم قال لا حرج ان نتبئ بالنكرة فتكون صورة مبتدأ وانزلناه ايه صورة انزلناها انزلناها فعل وفعل في محل رفع خبر ايه المبتدأ قال البخاري ومن قرأه فرضناها يقول فرضناها عليكم على من بعدكم وأنزلنا فيها آيات بينات أي مفترات واضحات لعلكم تذكرون ثم قال تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد وللعلماء فيه تفصيل ونزاع قبل الدخول في هذا المولى عز وجل بدأ بذكر الإيه؟ الزانيه هو الزاني يعني بدأ بالايه بذكر النساء وقال العلماء اولا لأن المراه هي الداعيه إلى الزنا وطبقت ذلك بما تحدثه من تبرج ومن خضوع بالقول ومن لين بالايه بالقول فتكون هي الداعيه إلى الايه الى الزنا ثانيا انها هي التي تمكن الرجل من نفسه فلولا يعني مطاوعه الرجل ما كان للزنا لهذا الرجل إيه؟ مدخل الثالث قيل إن شهوة في المرأة أكثر وعليها أغلب يعني الشهوة في المرأة أقوى من الشهوة في الرجل وتملك الشهوة من المرأة أكثر وأكبر وأقوى من تملك الشهوة من الإيه؟ من الرجل فصدرها تغليضا لتربع شهوتها وإن كان قد ركبت المرأة بترافيب منها الحياء لكن المرأة إذا زنت ذهب حيائه المرأة دي قبل أن تقدم على هذه المسائل تكون إيه تجد عندها بعض الحياة وكذا بعد الزنة لا حرج أن تكلم كل رجال بلا يعني بلت بثناء أحد قال بعض الأهل العلمي إنما قدمت المرأة هنا واخرت في آية حدي السرطة لأن الله عز وجل قال في سورة إيه المائدة والسارك والسارقة قال لأن الزنا إنما يتولد بشهوة الوقاع وهي في المرأة أقوى وأكثر يعني الشهوة في المرأة أكثر والسارقة إنما تتولد من الجسارة والقوة والجرأة فهي في أقوى من أقوى من المرأة لذلك بدأ في الزنا بذكر النساء وبدأ في حد السارقة بذكر الرجال خليكم معكم الرابع أن الزنا كان في ذلك الزمان متفشيا في النساء وكنهن الداعيات إليه حتى كان للبغاية والإيماء رايات تنصب على بيوتهن ليعرف ليعرفهن من يريد الفاحشة فأراد الله عز وجل ردع هؤلاء فبدأ بهن الخامس أن الزنا في النساء أشد عارا عليهن زي وهم مشتهد حتى عند العرب ده ولف امن تي بنت فلو فال... ان المرأة زنت العار الذي يلحق بها اكثر من العار الذي يلحق بالرجل اذا زنه فلهذه الوجوه الخمسة بدأ المولى عز وجل بذكر النساء قال هذه الآية الكريمة فيها حكم الزنا في الحد وللعلماء فيه تفصيل ونزاع فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا وهو الذي لم يتزوج أو محصنا وهو الذي قد وطأ في نكاح صحيح منتبه لكلام وإن كان هذا محله كتب الأحكام كتاب يناري التبيل لكن هنا يقول إيه أو محصنا وهو الذي قد وطأ في نكاح صحيح يعني لو أن رجلا ا نكح فتبين بعد ذلك ان هذا النكاح غير الصحيح لا يعد ايه محصنا وهو حر بالغ عاقل يعني العبد لو زنى طيب بالغ عاقل فاما اذا كان بكرا لم يتزوج فان حده 100 جلدة كما في الايه ويزاد على ذلك ان يغرب عاما عن بلده يعني البكر اذا زنى يجلد 100 جلده وينفى سنه عن بلدته طيب الان ما في نفي ولا في تغريب قد يحل محل التغريب السجن قد يحل محل التغريب السجن و بعد يقول فإن حده مئة جلدة كما في الآية ويزاد على ذلك أن يغرب عاما عن بلده عند جمهور العلماء خلافا ليبي حنيفة رحمه الله فإن عنده أن التغريبة إلى رأي الإمام إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب وحدة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين من رواية الظهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في الأعرابيين الذين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم يا رسول الله ان ابني هذا كان عصيفا يعني أجيرا على هذا فزنى بامرأته فاستديت ابن منه بمئة شات ووليدة يعني هذا الولد هو ابنه وقد كان يعمل أجيرا عند هذا الرجل فزنى بامرأته فيعني قلت رجل أعطيك مئة شات وانا صغيره وليده فانا ولا شافها وليده انا صغير بس طراقه يعني فاعطيك ايه 100 ثوهي وليده فوثق الرجل قال فسالت اهل العني فاخبروني ان على ابني جلد 100 وتغريب عام وأن على مرأة هذا الرجمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضي أن بينكما بكتاب الله تعالى الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وهذا الولد ايه كان بكرا لم يتزوج واغضي يا أنيس لرجل من قبيلة أثلة إلى مرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدى عليها فاعترفت فرجمها واضح كلام قد رجمها ليه؟ كانت محصنة أي متزوجة ففي هذا دلالة على تغريد الزاني مع جلد مئة إذا كان بكرا لم يتزوج فأما إذا كان محصنا وهو الذي قد وطع في نكاح صحيح وهو حر دالغ عاقل فإنه يرجم فما قال الإمام مالك حدثني محمد بن شهاب قال أخبرنا عبيد الله ابن عبد الله بن عثبة بن مسعود أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن عمر قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة قد أنزلها الله فالرجم في كتاب الله حق على من زنه إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف الحبل هو لإيه كأنها تحمل وهذه قطعة فيها مقصودناها هنا وإن كان حديث مطولا أخرجه في الصحيحين يبقى الآن هذا الرجل الذي يزني لا يخلو من حاليه إما أن يكون بكرا وإما أن يكون محصنا فإن كان بكرا جلد مئة جلدة وغرب سنة كاملة والعبد وغيره يأتي معنى أحكمه في الفقر وإن كان العبد على النصف من الحرق كما تعللنا نصف ما على المصنات ينخفته لذلك لما الخشي العات ايه مين كان محصنا فعليه الرجل سواء كان رجلا او امراه ب بصوت لا يكون ضربا مبرح لكنه يكون ضربا يؤلم ولا يترك اثرا ولا يكسر عظما واضح سمعتني غير مبرح يعني ضربه وهذا يكون ماهرا هناك يعني ضرب يؤلم ولا يترك اثرا لذلك بنفهم ان الدوله كده لما تردد على العربيه ايه سليم ان لا ضربناه بس في ناس ما بيشوفش قدامها فسب الله لا يريك اياك قال وقال حافظ ابو يعلى الموصلي بثنا عن محمد هو ابن سيرين قال نبئته عن كثير بن الصلت قال كنا عند مروان وفينا زيدا فقال زيد بن ثابت كنا نقرأ الشيخ والشيخة اذا زنايا فرجموهما البتة انا لم اقرأ الروايات الاخرى لواقعة عمر بن الخطاب نفس الروايات بمعنى ان عمر بن الخطاب كان يحذر الناس من ترك فريضة الايه حد الرجم على المحسن فذكر الروايات بهذا الايه قال انا روان الا كتبتها في المصحف قال ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب فقال أنا أشفيكم من ذلك قال قلنا فكيف قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر كذا وكذا وذكر الرجم فقال يا رسول الله اكتب لي آية الرجم قال لا أستطيع الآن هذا أو نحو ذلك لا يستطيع الآن ليه لأن آية الرجم قد إيه نسخت رفعت وحكمها باق قال وهذه طرق كلها متعددة متعاضدة ودالة على ان اية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولا به والله اعلم <تصفيق> وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم هذه المرأة وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجيرة لما زلت مع الأجير فالواح حديث ايه؟ واخدوا يا أولي ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ناعزا والغامدية وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلدهم قبل الرجم وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والألفاظ بالاقتصار على رجمهم وليس فيها ذكر الجلد ولهذا كان مذهب جمهور العلماء وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك الشافعي رحمه الله وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب أن يجمع, أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة بهذه مسألة أخرى أن المصن إذا زنى يقام عليه حد الرجل فقط أن يقام عليه حد الجلد ثم في اليوم التالي مثلا يرجم محل خلاف جماهير أهل على أنه يرجم فقط والإمام أحمد على أنه يجلب ثم يرجم طيب. هو يقول كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما أتي بشراحة وكانت قد زنت وهي محصمة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب بكتاب الله معروف مئة إيه جلب طيب أين السنة قالت وقدروا الإمام أحمد وأهل السنن والأربع ومسلم من حديث قتاب إلى آخره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله يهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجل يبقى كتاب الله معروف وهذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب هو يقول إيه الحديث البكر بالبكر جلده مئة طيب هل معنى ذلك ان البكر لا يزني مثلا بمرأة متزوجة لا الكلام خرج مخرج الغالب ان الغالب ان الرجل البكر يزني بمرأة أيضا إيه بكر وأن الرجل الراجع المتزوج في الغالب يزني بمرأة متزوجة طيب الراجع من القولين هو قول الجماهير أن, ان المحصن اذا زنى يرجم فقط ولا يجدد يقول الشفعي دلت السنة على ان الجلد ثابت على البكر السنة دلت على ان الجلد ثابت على البكر وضح لأ البكر وبالبكر وثاقط على السيد فقدث ذلك الحديث اصلا ايه قال والدليل على ان قصه ماعد متراخيه عن حديث عباده يعني قصه ماعد قصه ماعد هذه بعد ايه حديث عباده بن الصانه قال والدليل على ان قصه ماعد متراخيه على حديث عن حديث عباده ان حديث عباده نافخ لما سرع اولا واللاتي ياتينا فاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فانشهدوا فامسيكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه خذوا عني خذوا عني خذوا عني قد على الله لهن سبيلا يبقى دا يدل على انه ايه ينفخ ما كان مكررا اولا في كتاب الله عز وجل يقول ان حديث عبادة نافخ لما شرع اولا من حبس الزامي في البيوت قال فنسخ الحبس بالجلد وزيد الثيب الرجل وزيد الثيب الرجل كل هذا في حديث من عبادة وذلك صريح في حديث عبادة ثم نسخ الجلد في حق الثيب من عين الدليل قال وذلك معخوض من الاكتصار في قصة ماعز على الرجل وذلك في قصة الغامدية واليهوديين لم يذكر الجلد مع الايه مع الرجل واضح الكلام ثم <تصفيق> نعم في مصنف ابن ابي شيبه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجم رجلا في الزنا ولم يذبحه هذا ثبت عن عمر وهذا ثبت عن ايه عن علي رضي الله عنه فالمعول هنا ايه الأدلة والترجيح بين الأحديث أيضا من مقتضيات الترجيح أن الروايات التي اللي... تدل على أن الجلد مع الرجل نسخ منه الجلد بمثابة شبهة والحدود تضرأ بالشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إدراء الحدود بالشبهات وكون أخطأ في عدم إقامة حد أولى من أنني أخطئ في إقامة في إقامة الحد واضح المسألة ولا؟ يعني الآن لو أنا اجتهادت وقلت بأنه يجلد ويرجم فجلبته ثم رجمته ثم طبح لي بعد ذلك أنني إيه؟ أخطأت في اجتهاد هذا وأن الأرجح أنه يرجم فقط فكوني أخطئ في عدم إقامة الحد اصلا أولى من أنني أخطئ في إطامة الإيه؟ هذا أن كان اجتهاد الأول أنه يرجم فقط ثم ظهر لي بعد ذلك أنه يجدد ويرجم هذا أهوى من الإيه؟ من الأولى يعني يزود على الحد كده يزود إنه هو رجب وكامل و... و... إيه نعم كده يزود على الحد أنه كان تخطئ يعني لم لا مش عميش على عم. كده أنا أقول إيه إنه هو إن اجتهد أه. فقال بوجوب الرجم والزل ثم ظهر له بعد ذلك أن الأقرب هو الرجم فقط هذا يعني أقعب من أنه يخطئ في العكس وصله لما أخطئ في إطامة حد يعني أنه لا أكيد حد ده أهوى من أنه إيه أخطئ وأكيد من حد. لا ياما ان الجماهير اللي اللي على ما اقول والادله سنه تدل على ذلك واذا لو ان النبي رجم مائذا او رجم الغامدية او رجم اليهوديين لا توافرت همم على نقل ذلك ولم ينقل ثم إن هو يجلد ويرجم طيب ما الداعي إن هو في النهايه ايه وصله لو يعني الاروايات الواردة على ان الجلد والرجل كلاهما نسخ احدهم اللي هو الايه الجلد في ذي اروايات اصلا ايه واردت سوى بايا كان فعل الصحابة او فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومنقل في اكسنا في قصة الجهينية حتى واليهوديين والغامدية وقصة معز الى غير ده من الأول قلت كلام الشفعي يبين النفع على كم مرحلة ودليل كل مرحلة ثم قلت يزيد هذا القول قوة الأول حد براء الحدود بالشبهات ثانيا الخطأ في عدم إقامة الحد أهوى من الخطأ في إقامة الحد ثالثا من الرواية عاش بات وقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأسة في دين الله أي في حكم الله أي لا ترحموهما وترأفوا بهما في شرع الله وليس المنهي عنه الرأسة الطبيعية على إقامة الحد وإنما هي الرأسة التي تحمل الحاكم على ترك الحد فلا يجوز له ذلك قال مجاهد ولا تأخذكم بهما رأسة في دين الله قال إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل وكذا روي عن سعيد بن جبير وعطاي بن أبي رباح وقد جاء في الحديث تعاف الحدود فيما بينك إنسان طبقت ثم اعتوث عنه ولم ترد أن ترفع, أن ترفع المسألة للحاكم أنت وشأنه إنسان قاد فكى فلم ترد أن ترفع المسألة للحاكم أو للقاضي أو للسلطان أنت وشأنه فإذا رفع ال... رفعت المسألة وعفوت فلا عبرة بعفوك هنا إبا تعاف الحدود فيما بينكم فما بغني من حد فقد وجد الحد إذا وصل إلي وأحكم به ولا عبرة بعفو أحد قال وفي الحديث الآخر لحد يقوم في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا أربعين صباحات الحديث حسن الشيخ الألباني في صحيح الجامع لحد يقام في الأرض خير لأهليها من أن يمطروا أربعين صباحا فيعني لك الحق أن تحزن على أن شرع الله عز وجل وإقامة الحدود لا يتنفذ على وجه البسيطة إلا في مكان أو أماكن إيه متعددة تكاد أن لا تذكر في حجم اتساع الدولة الإسلامية وقيل المراد ولا تأخذكم بهما رأسة في دين الله فلا تقيم الحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن المأسى يعني قللهم ايه الضرب الضرب يرجع هذا الرجل عن كالته او عن ان يفعل ذلك مرة ايه ثانية وليس المراد الضرب المبرح قال عامر الشعبي ولا تأخذكم بهما رأسة في دين الله قال رحمة في شدة الضرب وقال عطاء ضرب ليس بالمبرح وقال تعيد بن أبي عروبة عن حماد بن أبي سليمان يجلد القاذف وعليه ثيابه والذاني تخلع ثيابه ثم تلا ولا تأخذكم بهما رأسة في دين الله فقلت هذا في الحكم قال هذا في الحكم والجلب يعني في إقامة الحج وفي شدة الضرب يعني ايه حاجة سميه هذه القاز الطبي اخذ جمله اليوم كنت قاعد في طريقه تطبيقي صح يعني ولا تخذكم بهم رأسكم في دين الله يعني لا تدعوكم هذه الرأسة إلى ألا تقيم الحد هذا الحد ولا تدعوكم هذه الرأسة ألا تضربوهم ضربا يذجرهم عن فعل هذه المعاصي مرة ثانية وصلت الضربة لجلد ورد يعني يزهر الجلد ورد يعني يزهر الجلد ورد فالردش هذا خلصا يا رجل ده منتهى أصلا آه ثم تل وَلَتَأْخُذْكُمْ بِهِمَ رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ فَقُلْتُ هَذَا فِي الْحُقْمِ قال هذا في الْحُقْمِ وَالْجَلْدِ يعني في إقامة الحد وفي شدة في الضرب وقال ابن أبي حاتم بثنبه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر زند فضرب رجليها قال نافع راه قال وظهرها قال قلت ولا تخذكم بهما رأسة في دين الله قال يا ابني ورأيتني أخذتني بها رأسة إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن على جلبها في رأسها وقد أوجعت حين ضربتها واضح لا لا خالص معنى مختلف بس هو حيث اوجه وقد اوجه حيث ضربتها اي في مكان الايه ال ال التسوق البسيط بين الاصفاد المهم الا يعني يختلف المعنى لو حرج بيه مش لحرج يعني ان كان هذا يدل على كيف انما يدل على عدم يعني ايه العنايه الكامله بالمخطوطه اول مخطوطات الايه الوارده لابن كثير يعني تعالى ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر اي تفعلوا ذلك واقيموا الحدود على من زنى وشددوا عليه الضرب ولكن ليس مبرحا ليرتبع هو ومن يصنع ومن يصنع مثله بذلك هو ومن يصنع مثل مثله بذلك هو من يصنع مثله ذلك وقد جاء في المسنبي عن بعض الصحابة أنه قال يا رسول الله إني لأصبح الشات وأنا أرحمها فقال ولك في ذلك أجر يعني كذلك وانت بتضرب ال ال ال ال هذا الزاني يعني لا تجعل الرحمة تسيطر على قلبك فلا تضرب لكن تضرب وقلبك يعني يمتلئ بالحزن ويعني الرحمن هذا الرجل أن يعقبه المولى عز وجل يوم القيامة وأن لا يغفر المولى عز وجل له ذات وقالوا تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين هذا فيه تنكيل للزانين أو للزانين إذا جلد بحضرة الناس فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في رضعهما لو كانت المسألة يعني ان هم في دار او في سجن ويجلاد او ثنتين المسألة لكان اهوت لكن تخير كده بس ان فلانا هذا من اهل شبيه زان وفص فنبان شرف ويوم الخميس يوم الخروج العالمي فيوضع في حفرها او مثلا يجلد يعني لو راجم خلص ما هو كده كده ميت مش لكن يجلد با امام لكل الناس معطفش ما, ما ممكن يخرج دائما البيت <تصفيق> حتى لو مه... الواق... الان الى الان حديث الدين شوي لا ينسها احد صح ولا ومثلا اه... اه... عمر المختار لممات او كذا كل ما كان في الميادين وناس يشاهدونه يظل يذكر الى ما شاء الله عز جل فكذا وبالعين بقى طب حديث الدين شوي مثلا يذكرونها بالخيف لكن هؤلاء يذكروا بالسوء إلى ما شاء الله عز وجل والناس ما شاء الله لا تتوصى باللعن يعني أقل شيء عندهم ربنا يلعنوا عليه دعاة الله أنت حتى لما الدراجة مثلا يعني تضيقك أو كيف يقول لي ممكن لك أنتبه وتلعنها تخيل بأنه حتى لو تاب ومع ذلك يعني الناس الله عز وجل ده ده هو ما هو من الزاميه لكن المساله هنا تقول الى ممكن اصلا ياتي في الجلد ويخلع ثياب السجان ان بشرط يعني يكون مثلا تخلع الثياب من على من يرجى ولا تخلع من على من يجلد لا ليس بايه الزمي الزامي يعني لم يرد عن النبي صلى قال ايه لا تخلع اثياب وكذا طيب بس طيب ما بره يعني تنقطع الثياب تظهر الايه الثوبه يحتاط الايمان لذلك ومهمه لا تسجد تماما الناس وليا شذا بعضهم طائفه من المؤمنين يقول فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وصديحة إذا كان الناس حضورا قال حسن البصري في قوله تعالى وليشهد عذابهم الطائفة من المؤمنين يعني علانية وعن ابن عباس الطائفة الرجل فما فوقهم وقال مجاهد الطائفة رجل إلى ألف وكذا قال أكرمة ولهذا قال أحمد إن الطائفة تصدق على واحد وقال عطاء ابن أبي رباح إثناني وبه قال إصحاق بن رهوي وكذا قال سعيد بن جبير طائفة من المؤمنين قال يعني رجلين فصاعدا وقال الزهري ثلاثة نفر فصاعدا وقال عبد الرزاق حدثن بن وهد عن الإمام مالك في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطائفة أربعة نفر فصاعدا لأنه لا يكفي شهادة في الزنا دون أربعة شهداء فصاعدا وبه قال الشفعي وقال ربيعة خمسة وقال الحسن البصري عشر وقال قتادة امر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي نفر من المسلمين ليكون ذلك طيب هنا الله عز امر أمر أن يشهد هذا العذاب طائفة من المسلمين لي أولا ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالة هذه واحدة الثانية كما قال ابن ابي حاكم قال حدثنا ابي قال حدثنا يحيى ابن عثمان قال حدثنا بقية قال سمعت النصر ابن علقمة يقول في قولي تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال ليس ذلك للصبيحة انما ذلك ليدعى لهما بالتوبة والرحمة وهذا يحتاج الى عقل فطن لان كثير من الناس يعني ينسون ذلك وتذكرون الايه يعيرون فقط هذا ليه أضاجه إذا الأولى ليكون ذلك موعبة وتذكيرا وعبرة ونكالة الثاني ليجعلهم بالتوبة ورحمة الثالثة ليتعلم كيف تقام الحدود والشرائع <تصفيق> <معنى>؟ <تصفيق> بما يعني الآن نحن قلنا الحكمة من مشاهدة المؤمنين لهذا الزاني وهو يرجم او هو يجلب عدة امور لما تتوافر توافرت بواحد كان به تتوافرت باثنين لكن لا تتوافر الا بالعدد الايه الكثير رائد هو الغرض من مشاهدة المسلمين اقامة الايه الحد دون ذا تحقيقا لكلمة ايه الطائف مع زي وان كان لمن قال مثلا اربع قول نجيه فوق الايه الثلاث وضع طبعا ابن رئيس البلدة مثلا يزني ونحن نقول لي طبعا عشان خلي بس واحد بس يشاهد وننتحيل على كلام العز وجاء ونقول يعني قال به مثلا ربيع أو قال به مثلا الزهري قال الزان لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحر ما ذلك على المؤمنين هذه آية مشكلة يقول هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطع إلا زانية أو مشركة أي لا يطاوعه على مراده من الزنى إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك طيب الآن هو فصر النكاح بالإيه بالوقت <تصفيق> <تصفيق> الزاني لا ينكحه ولم يفسر النكاح أن... بالإيه؟ بالزواد يبقى يكون هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يقع إلا زانية او مشركة او مشركة المشركة أصلا إيه؟ الأمر يسير جد أنا أفصل يعني أنا أفصل يعني أنا أفصل معنا الزنة تفسير كلمة النكاح ما هو وط يعني هيأتي هي... الزنة انا مش اقصد يعني ده الزنة ولا انا اقصد إيه كلمة إيه ينكح لان الان هقول ايه لو انني فتصرتها بنعنى الزواج او العقب طيب هل معنى ذلك ان الله عز وجل يأذن المضمن الزاني ان يتزوج من مشركة لدينا وهذا بالاجمع لا يجوز واصلا يعني انا بدي بيه عشان تنتبه ما بعدها هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطعو إلا زانية أو مشركة أي لا يطاوعه على مراده من الزنى إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أي عاص بزناه أو مشرك لا يعتقد تحريمه قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه الزان لا يمتح إلا زانية أو مشركة قال ليس هذا بالنكاح وإنما هو الجماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك وهذا إسناد صحيح عنه وقد عنه من غير وجه أيضا وقد عن مجاهد وعكريمة وتعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومقحول ومقاتل ابن حيان وغير واحد نحو ذلك وقوله تعالى وحرنا ذلك على المؤمنين اي تعاطيه والتزويج بالبغاية فهنا قال ايه او تزويج العفائف بالرجال الفجار وقال ابو داود الطيالسي باسناره عن ابن عباس قال حرم الله الزنا على المؤمنين وقال غيره حرم الله على المؤمنين نكاح البغاية وتقدم ذلك فقال وحرم ذلك على المؤمنين وهذه الآية كقوله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدام وقوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدام ومن هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتات فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العثيفة بالرجل التاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين طيب الآن بعض العلماء أخذ بأن معنى النكاح في الآية هو الـ هو الوقت وقال بأن الزاني في الغالب لا يطأ إلا آآ آآ زانية مثله أو مشركة وهي لا تعبأ بأوامر الله عز وجل ونواه الله عز وجل وكذلك الزانية لا تزني إلا برجل دأبه الزنة أو مشرك آآ لا آآ يقف عند حد من حدود الله عز وجل وبعض الأمام أخذ بأن معنى النكاح هو الإيه؟ التزويد وعلى هذا المعنى التزويج فقط طيب يبقى يريد إشكال ألو هو إيه أن الله عز لا يأذن لأزاني أن يمتح لإيه مشرك ممكن تكتب فيظهر من ذلك أن النكاح مشترك واللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه بالضبط ك لا يمثل القرآن إلا قاه وكلمة قاهر إيه لفظه مشتركه فتحمل, فتحمل على كل معاني الايه الطاهر الطاهر من النجس واللي المسلم عامه طاهر والطاهر من مثلا النجاسه عليه واللي الطاهر من الايه من الجنابه الى غير ذلك فكذلك هنا لفظ الايه النكاح تحمل على الوط وتتحمل على الزواج اذا هي لفظه مشتركه ولم ياتي من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المقصود هنا بنكاح في الايه مثل الوط او الايه التزويج على كلا المعنيين اكتب النكاح مشترك بين الوطء والتزويج النكاح مشترك بين الوطء والتزويج, والتزويج. وإذا جاز حملوا المشترك على معنيه وهذه محل اخلاف بين اهل الاصول واذا جاب حمل المشترك على معانيه فيحمل النكاح في الاية على الوقت فيحمل النكاح في الاية على الوقت وعلى التزويج معه وعلى التزويج معه ويكون ويكون ذكر المشرك والمشركه ويكون ذكر المشرك والمشركه على تفسير النكاح ب... على تفسير النكاح بالوقت على تفسير النكاح بالوطء دون العقد اللي هو الزواج واضح الكلام؟ طيب انظر بالليه الثانيه والزنا حتى لو كان هذا يا صح طيب وحرم ذلك على المؤمنين قيل بأن المعنى وحرم الله عز وجل الزنا على المؤمنين ومن منقال حرم الله عز وجل الزنا او حرم الله عز وجل النكاح البغايه والايه والزنا وبتمنى الوال ايه اه طبع وقد يكون الزاني في اول جناه ينتحه ان رأيه الزاني لكن اذا فعلتها مرة خلاص اخذت اللاقب وتكون ايه الزاني معك اوني ان الاقرب ان الرجل المسلم لا يجوز له ان يتزوج من ايه من امراه زانيه كان بعض العلماء ذهب الى كراهه الزواج من الايه الزانيه او كراهه او الكراهه للمراه العفيفه بتتزوج من الايه من الزاني لا انا بتكلم قبل التوبه والتبدل من قال الكراهه في حديث رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب النكاح من سننه ثم ساقب إسندي عن ابن عباس جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا يتمنع يد لامس يقول للنبي إيه إن عندي امرأة إن عندي مرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا يتمنع يد لامث عندكم في الكتاب بعد بعض الأثار بنفس المعنى الماضي قال طلقها قال لا صبر لي عنها يعني ما أستطيع أن أفارقها قال استمتع بها يبقى الحديث إيه إن عندي مرأة من أحب الناس إلي وهي لا يتمنع يد لامث قال طلقها قال لا صبر لي عنها قال تنتع به وهذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه وذكره من جوزي في الموضعات وإن كان بعض العلماء يعني حسنه أو صححه وان كان محمد بن حنبل يقول هذا الحديث لا يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أصلا لكن هذا ان الحديث إيه؟ صحيح يقول قال ابن كتابة إنما أراد أنها سخية لا تمنع سائلة لا ترد لا تمنع يد لامس يعني من يريد ما لم تعطيه إنما أراد أنها سخية لا تمنع سائلة وحكاوا أن السائل في سننه عن بعضهم فقال وقيل سخية تعطي ورد هذا أي هذا المعنى رده موجود عندك بأن لو كان المراد بأنه لو كان المراد لقال لا ترد لا ترد يد ملتمث يعني يريد هو يريد أن يأتي بإيه بلخب حريب من لامث لا ترد يد ملتمث وقيل المراد أن فزيتها لا ترد يد لامث لا أن المراد أن هذا واقع منها وأنها تفعل الفاحشة يعني لو أن أحدا أراد لم ترد لكن إلى الآن إيه؟ ما فعل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها فإن زوجها والحالة هذه يكون ديوثا وقد تقدم الوعيد على ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة المتشبهه برجال والديور وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه ومضمنوا الخمر والمنان بما أعطاه يكون قد تقدم الوعيد على ذلك ولكن لما كانت سزيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلى بها احد امره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها فلما ذكر انه يحبها اباح له البقاء معها لان محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم واضح فلما قال للنبي يعني لا صبر لي عنها قال ايه استمتع به طب ليه لأنه ذكر أنه يحبه ومحبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم فلا يثار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل الآن ما في شيء لكن احنا بنقول ايه ممكن فالمتحقق شيء والمتوهم شيء آخر فيعني ايه المتحقق ايه أولى أن يقدم وإن كان المرأة لو كان يعني الإنسان عنده يقين منها بهذا تفارقها أفضل وقد يعني يجب الفراق ان كان تستجيب اصلا هي غلطه ومقدر لكن لازم طيب حسن. هي كده تترات وليس بالطيب لا يعني هذا الامر يعني كما إن إنهن من لا يرد من بلد السوق لكنها يعني لا نبت لا ليس بالنسبة الطيب الإطلاق سيد زوجها <تصفيق> طيب رب الحديث أن احنا بنتكلم على بدء العقد ولا نتكلم على دوام العقد العقد ده أشخاص يعقد احنا مثلا بتاعتهم نتكلم في إيه؟ في عقد سينشأ والآه فخرج الحديث عن محل النزاع فلا يستدل به أحد به أحد قالوا فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج كما قال الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم رحم الله بسنده عن ابن عباس قال عندما قال رجل فقال إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عز وجل عليه فرزقني الله عز وجل من ذلك توبة فأردت أن أتزوجها فقال أناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فقال ابن عباس ليس هذا في هذا إنكح كما كان من إثم فعليه فما كان من إثم فإيه فعليه يبدل على أن الزاني إذا تاب إلى الله عز وجل يصح أن يتزوج من الإيه؟ من العففات المسلمات هو لازم ما يتزوج اللي تابت من الزنة برضه ما يتزوج بأي واحد لا لا ما ليش علاقة بالأثر أنا أتكلم الآن يعني سواء هذا راجل هو أزاني فقط وتاب وسيتزوج من المرأة لم تقع للفاحشة القبل عز جل قد طيب نتبه آخر مسألة وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوقة اللي هي الآية الزاني لا ينكح إلا زانيه طيب عن سعيد, بن عن سعيد ابن المسيب قال وذكر عنده الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك قال كان يقال نسختها الآية التي بعدها وأنكحوا الأيام منكم الأيام من لا زوجة لها ومن لا زوجة لها قال كان يقال الايام من المسلمين وهكذا رواها ابو عبيد القاصن ابن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ له عن سعيد بن مسيد ونص على ذلك ايضا الامام ابو عبد الله محمد ابن ادريس الشافعي يبا هم قالوا إيه؟ ان هذه الاية نسقت بقول الله عز وجل وانكحوا الايام من يعني معنى ذلك إن وانكحوا الايام يدخلوا فيه الايام الزاني والزانية والعطيف والعطيفة كل هذا فنسخة الآية التي طب لا طيب قواعد عند الإمام الشافعي وغيره أن العام لا ينسخ الخاص وينكحه الأيام منكم ده عام ولا خاص طيب لا ينكحه الزانية لا ينكحها إلا زن أو مشرك لأنه صنف من الأصنف الأخرى فالعام لا ينتخل إلى الخاص بل الخاص هو الذي أقوى من, من العام يبقى احنا ممكن نقول إيه إن هذه آية عنه خرج منها ما قد ذكره رب العالمين في صدر الصورة الزاني لا يمكيح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يمكيح إلا زن أو مشرك واضح الكلام حتى هذا عند من أصول مثل الإنم الشافعي الذي قال بهذا القول اكتب أختيه وينكحوا الائمه منكم وينكحوا الائمه منكم شامل بعمومه للزانية بعمومه للزانيه والعفيفه للزانيه والعفيفه والزاني والعفيف وقوله الزاني لا ينكح إلا زانية وقوله الزاني لا ينكح إلا زانية خاص ولا يصح ولا يصح نسخ الخاص بالعام ولا يصح نسخ الخاص بالعام وأن الخاص <تصفيق> <تصفيق> وان خاص يقبي على العام مطلقا وان خاص يقبي على العام مطلقا سواء تقدم نزوله عنه تقدم نزوله عنه او تأخر او تأخر فالقول من فالقول بنسخها يخالف الأصول الله يخالف الأصول المقرره عند الشافعي واحمد ومالك يخالف الأصول المقرره عند الشافعي ومالك, ومالك واحمد هذا والله تعالى اعلى واعلى Gràcies. <laughs>